Hoooooo Hoooooo Hoooooo Hoooooo Hoooooo Hoooooo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 واحدة صعب تجمع ورقها. كانك جبل الناس ما هم بوادي. في خالقهم خالقك ما فرقها والناس اللي لنا. Hveden og højede, så har vi højede, و انت تنظر الجناحك إن سيادي والناس أقل من حضرتك في رتبها كل شخص عنده لا كبير قيادي ولكبر اللي هو خلقنا ورزقنا كانك جبل الناس ما هو اللي غرقهم خالق خالق خالقك ما فرقها سهل الناس مثل الايان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 Og denne sige til folk, som i dagens Og denne